وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابَ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ اليوم لا اللَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الميعاد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 زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم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 وإننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Şehid Allah, la ilahe illahu ve al ve ülul ilmi qā'im bil-qistu, la ilahe İslam.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 فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 Allah'ım, mali kâl mülk, teâtîl mülk, man teşaâ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 ان الله اصطفى ادم ونوحا والابراهيم وَآلَ عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم إِذْ قالت امراه عمران ربي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 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمةٍ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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حلم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا ثَلَعِيسَ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاجك فيه من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 هَا أَنتُمْ هَا أُولَئِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 انها دي واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او عند ربكم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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطان يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينان لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأم يَيَنَسِبُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَحْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان منھم لفريقا يلون الستھهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله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 بوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لمن دون الله ولكن كنوا ربانين ولكن كنوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون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 إن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبَوَّأَهَا عِجَاجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فانالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وَكُنتُمْ على شفا حفره وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يَأْلُونَكُمْ خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم قد بذت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تَصْمِرُوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَنْ نَصُوَ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَأْقَلِبُ خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِن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 اولائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين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 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِذَا مَسَّكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 وما كان لنفس أَنْ تموت إِلَّا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نئته منها ومن يرد ثواب الاخره نئته منها وسنجزي الشاكرين وكايمن من قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة.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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغمّا لكي لا تحزنوا فأثابكم غمّا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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت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 وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَا ذَا الَّذِي يَشْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيِّ يَغْلُ وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ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 قل فادرؤا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون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 إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضلوا الله شيئا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 ولا يحسبن الذين كفروا ان ما نؤمّلي لهم خير لانفسهم انما نؤمّلي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ مَعْظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْهُ وَشْرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبل والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها ذابطا سبحانك فقنا عذبا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 لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جناتا تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب